بسم الله الرحمن الرحيم بناوي اخواي بخشندي مهربان كافها يا عين صاد بكافها يا عين صاد دخوين ريتوا ذكر رحمة ربك عبده زكريا اميد خواندريتو بسد باسي بزيي بروردگار تبباندي خوي كزكريا اذ نادى ربه نداء خفيا لكات دا پارايا ولا پروردگاري بپارانوه چنهيني وَلَرَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَضْمُ مِنِّي وَأَجْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُونْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَتِئِيبَ الرَّوْدِ جَارِمٌ بَرَاسِتِي مِنْ أَسْكَمْ لَأَزْبُ لا وَلَبَرْحِي مُوِيْسَرِمْ بِرِيَّ قَدَّدَتْ وَ الرَّوْدِ جَارِمٌ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا بَرَاسْتِي مِنْ دَتْرْسْم كَسُو كَ رَكْم لَأَيْنِ خَوَالًا دَلْ پَاش مَرْدَنِي خُوم تُنْكَ كَسِي چِي أنتِي ساتولا لا ينخوت ومن علشى تأكم بيب ببخشة. يرثوني ويرث من آلي يعقوب وجعله رب رضي. ميراد جريب غمبرتي من ابن مالي يعقوب أي بروار دكارم وشيلبكك خود بيت. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا خيغور فرموي أي زكريا براستي مجدد ديني بمن دالي كناوي يحيايا بيشترك اسمان بوناواناوناناوى قال رب أن يكون لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكبر عتيا. وتي من الكبر دبالكات دا قال كذلك قال ربك هو علي هين و قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وتيبريار بو جوريا هالورد جاري شت فرميتي أو درس كردن بلايم من أذار آسANA بعومان پیشتریش توم درس کردو کاشته نبود پیش او درس کردن قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا زكرياوتي أيبر وردقارم نشانيكم بودابنة كاتي أو مجدهات دي خوايق ورفرموين نشانيتو أويا كاتي أو كربي نا تواني تجفتو قلقل خالكيداب كيد سيشولة سريع بروجكاني واهرتند الساقي تلالنيت. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فعشان زكريا لفرز هات درب زاب فيوتن. كبيان يانو تَسْبِحَاتِ تسبيحات خوابكن يا يحيى يا خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا خوادفر ميت بيحيى باش قوربوني اي يحيى توراد بتوندو جرينك بغيره تيجيشتني توراد يا حكمه جيري من وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاهِ وَكَانَ تَقِيَّا لَقَلْدُ الْسُوْزِيُّ بَاكُوا خَاوَيْنِي لَلَا يَنْخُو مَعَنَوَى وَأَوْ لَخَوَاتِرْسُ بَارِسْكَارْبُو وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا حَلْسُ كَوْتِي لَقَلْدَيْكُ بَاوْشِ دَا خُبز الزانو سربيت كر نبُل فرمان إخوان وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام إخوان لسربيت لو رجيك دايكبو ولو رجيك وفاتكر ولو رجيك زندودك ريتوا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي بسرهات مريم بك لقرآن دا أو كاتيك كنارجي ريكر لك سوكاري لشويني تشير رجالاتي مزقوتي قدس داخوا برستيدكر فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إن ذا فردك دانا لنيوان خوي أو أن داء أمي ش زبرائيل ما الندبولي وكو بشريك توافق خوي شأن مريم دا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقي مريموتي من فنادق رم بخواي مهربان لتوا اگر طول اخاطر وازم لي بينا وزيان في مجينا. قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلام زكية. جبرائيل وتي ترصد <تصفيق> نبي من نير دلاوي بروار دكاتم بوأوي من دار يشيباكو خاينت بيب بخشم. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسني بشرو ولم أكو بغية. مريم وتيمن تون من داعم دبت كهذ بشر يجرفاقتي نكر دون بحلا لي وداويم في سجن قال كذلك قال ربكه يهين. ولنجعله آيَةً للناس وَرَحْمَةً منا وكان أَمْرًا مَقُضِيًّا فرشتكوتي كارك بو زوريك فيموتي پر وردگارت فرمويتي أو كارلائمن زور آسانو بو او اي بيكين بمعجزو نشانيك بو خلچيو رحمتي تجبتي جل لا ين إمه وأو كاري تجيب ريار ولا لا ين خواه فحملته فتبدت به مكان قصيا زا مريم سكي پربوبو كور بلاه إن ذابسك كوا دور كتبوش وني تجيب دور لك كاري بآجى المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اوسا اشو برجاني من دالبونا تار كرد بردي بولاي قديدار خرمائك تالكاتي من دالبونا كيدا خوي بيو بوغري تو بالي بيو بدت مريموتي ای خوزگا بیش امرو داو بمرد مایو من شتێکی لبیر تشوی باس نکراو بو مایو من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا انزاد زبرائیل یا عیسا بانجی مريمی کرد لە دار خور وتی وتي خفد مخو وغنبار مبا بێگومان پروردگارارت لە خار و جوگک ئاوی بۆ فراهمم هێناوی وهوززی ایليیکی بجذع نخلتی تساقط علیکی رطبا جنیا قی او دار خورماش بۆ خود را ووشە خرمی تازهە پێگەی ود بە سرەردا دەبارێ ف کولی ووشبی عینا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا إِنْ جَاءَ لُخْرْمَا بُخَوْلَوْ أَوْ أَوَشْ بُخُورَوَا تَاوُدُلُ تَاوُدْرُشْنَبَ جَاهَر كَسَكْبِينِي بِرْسِيَالِي أَمْ مِنْ دَالِيلِكَ رْدِي بإشارة بيبلي براستي من قصة كردنم لسرخوم نظر كردوا بوخواي مهربان لبر او أمرو قصة لغل هيتس كسيك داناكم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا جابو من دالة وهاتوا بولاي كسو كاركي أو من دالة جرتبوا بباوشيوا خزمەکانی وتیان ئەی مەریەم بەڕاستی شتێچی زۆر خراپ و برد کردووە یا ئوختە هاڕونە ما کان ئبووکی مڕەئە سەوئن وما کانت امك بەغیا ئەی ئەوەی وەک خوشچی هاڕوون وایت لە تەقواو خواناسیدا نە باوکرد پیاوێچی خراپ و داوێن پیس ندايك الدايم في سوزنا كربوا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهب صبيا زا مريم إشارة بو أو من دالكر خذ مكان وتيان تون قصب كين لقال من دال يقدا؟ كلا بيش قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا من ذلك ها تقسوتي براستي من بندي خوام طراوي ان زيد دمكاد قداد دمكات ببيغمبر وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبيروز فرداري كردم لحج جا يقدام. وفرمان في داوم بنو يشكر دنو حتى لجيان داموزندوم. وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَكُرْدومي بروليتك تاككار وجوراي البديكم نشي كردوم بملهوريتك بدرفتان وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمِ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا سلاوي خام لسربيد أو راجيك لدايك بوم وأو راجيك دمرم وأو راجيك زندود كريم واق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون. اويك كباس كر عيسى كريم مريم كوتتشي راست درباري عيسى كأوان جاور جولك كان تيدا دودلاً. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهكم فيكون ناغن جوشان ابي خوامندالي هبيت تاكو بيقردي حركات ابي وكار او بيگمان تنهاب هيدلي ببا يكسر دبيت وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بيگمان خوا پروردگار منو اي وشا كوات هر او گفرستان امي ريگا وري بازي راست درست من بينهم بويل للذين كَفَرُوا من مشهد يوم عَظِيمٍ بلام دستوتاق مكاني جاور جول كلن يوان خوي عن دراية عن ذي وازب ولا باري عيسى وا. جاس زاول نوتون بوأوانيك بابا وربن لبينيني روج زور جوركك أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين أيك تندبي سربين رجدين وبلا من لقيام الداء بلامستمكارا أمر للدنيا داء لجمرئي أشكرادا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم أوستمكاران لروج داخ وخفت بترسينا كات كارو باري خلتيكو تايب يدهنري لكات يقدر أوانا غافلنو بعورجناهن البروج دواي إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون براستی هر ایمد بین میرات گریزاوی اویل سریتی و هر بولای ایمد گر اینوه واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا و ای محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن داباسی ابراهیم بکا براستی او زور رازگو پیغمبر بو إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كاتي يا بابا وشود أي بابا وش بودا برس تشتئك نبي استي ونبينه وحد سودك تبينا يا أبت إني قد جا من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أي <تصفيق> باوچ خوشوستم براستي دلنيا بزانستو زانياريكم بو هاتوا كبوتو نهاتوا و پيد ندراوا كواتشوينمك و جورا أليم بك رينمونيدكم بوري بازراست يا آبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. اي باوچ خوش ويستم، شيطان ما پرسته بر عصتي شيطان همیشه سرپيتي کرو يا يا آبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي باوچي خوش وستم براستي دا ترسم گر كافري بمري توشي سزاك ببي للايان خواي ببزايا و ببي تهاوري وهاودمي شيطان لدو زغدا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهرجني ملية باوتشيوتي تواز لبارسترا وكان من دينه نايم بارستي أي إبراهيم سوين ب أجر واز نهيني لقصوتن ببارسترا دلنيابة بربارانت دكم برو ماوه چي زور دور کرو قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنهو كان بي حفيا فرموه سلامت لبيت لمو دوا داواي لبوردنت بودكم لفروردگارم سنك براستي أو لقلم دا مهربان و دعام جيرادكات واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي يا ساء الا اكون بدعاء ربي شقيا ودور فارس دبل اي او اوشتانج دي پرستان ديخ الاخوه د پرستم امیدوارم لپرستنون و نزای وردگارم و نا امید نبم وکو ایوا فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهمنا له اسحاق و یعقوب جعلنا نبیا زاکات ابراهیم دور کوتو لیان ولو اشتا نش اوان ديام بارز جي گله خواي گورا ايمه اسحاقو لا اسحاق ياقوب من پي بخشيو هر يك لو انش مان كر ب پیغمبر وواهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لرحمتي خومان اوان مان بهر منكر باسي تاكي اوان مان خست سر زبان واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا لقرآن داباس موسى بك براستي أو كسيكي هلبجاردب بيقردب لنا تواوي ونرّاه پیغمبر بوخلشي وناديناه من جانب ور الايمن وقربناه نجيا واما اومن بانكر للي راستي تشيوي توروا واوما النزيكرد وتاق سيل قلبكين ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبييا ولفزيو بخشنداي خمان بخشيمان به هارون ابرايكه بو واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوادي وكان رسولا نبي ولا قران داباس اسماعيل بكا بيجمان او لفيمان بل ان كان داراس كوبو واوني وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وهمش فرمان ددا بخزان كسوكار بن يشكر دن زكادان وهمش لايفر وردجاري زاجر زعمنديبو وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وباسي إدريس بكالقرآن دا براستي أو زور راسقو بغمبر بو ورفعناه مكانا عليا وبايو بليمان بلندو برس كردو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرايل ومن من هدينا واجتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خبوس جذو وبوكية. أوانيك باس كران كسانى لكن كأخواني عمتو تاكى خوي رج بسر يان دا. لو في غمبرانى كلا نوي آدمى وق إدريس. ولا نوي أوانش كلا دا هل ما قرت وق إبراهيم. ولنوي إبراهيم ويعقوب وك إسماعيل يوسف وأواني هدايت من داون هلمان بجاردون آآ وانهار كاتي آتكاني خوايبا بزيان بوب ريتوا دس بزي ذكاون برودا بسجدو قريانوا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّ إنزال فاش أوان كسانج لنا وكان يبون دينشينيان كان ويجي عند فوتندو شين توشي سزاي جمرايا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فَوَلَا یاد غولونەن جەنتەوالايو لەمونە شئ جگەلەوەی کتۆبەی کردبێت و باوەڕی هێابێت و کار و چاچی کرد بێت ئا ئەوانە <تصفيق> دەسنە بەهشتەوە و هیچ تەمێ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عباده بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا بهشتي <تصفيق> زي معنوي اذغاري كخوي مهربان باليني بيداو وبندكان كناديار فنهالا براستي خواليني لا يسمعون فيها لغة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية بهشت يكان لبهجدة هيز وتوقيت يبي سود نابيستن تنها سلام كردندابيستن لوادا رزق روزي آماده بويان لبايان يانو إيراندا ذل كالجننه اللذين ورث من عبادنا من كانت تقيا او بهشتي باسكرا او يكدي بخشين بوكساني كلا دنيا ده طاريسكارو لاخواتر زبون لبندكان مان وما نزلوا الا بامر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إما فريش كان لأسمان ودانابزين بفلماني برواد جارد نبي تنها بوخواي وفاض زانة هم وكارو باردة هاتورة بردو استمان وبرواد جارد كردو يبان لبير نكردو رب السماوات والأرض وما بينهما فعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ كبر وردي قاسمان كانوا زوي وهرسي لنيوان ياندايا كواتبي بارستو زور خاكر بل بارستني دا ويقول إنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. آدمي ببروادله آيك مردم لدهاتودا بزندوي لجوردردهنريم. أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أو آدم زاد کە بێگومان ئێمە ایم لاسرتا و آومن درس کرد و او شتی اجنبو. فو ربک لانحسرنهم و ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. انتزاع سوئن به پروردگارت، آو به بر وایان کودکین و لروج دوای دا. لقل کردن. پاشان براستی همویان آماده دەکەین بە دوزخ دۆزەخدا بسد اجنوی انده کوتون لبرتر سناچی او روجا بم منن من کل شیعه ايهم اشد علی الرحمانعتیه پاشان بیگمان در دین دی نو دیخین دوزخ وه له پیرو دسته کامیان تا وان بارترب لبران بر فای مهربان ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا إنزا بيقو <تصفيق> مان اي مزاناترين بواني كشيو ترن بخرينا دوزخو بسو تن بي وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقُضِيًّا ئەو تێپەڕینە بڕیارێکی بڕاوەیە لە پەروەردگارتەوە ثومە ننجی الذین اتەقەو ونەدەڕو الظاڵمین دواتر ئەوانە رزگار دەکەین خواناس و پارێزکار بوون و ستەمکاران بە چۆکا هاتویی لەناو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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا هالكاتة <تصفيق> آية رول أشكلا كان إما بس سري عند أبخين راي توا أو عنيب ببرواب ديانود بوعني إيمان ين هنابو كم لو دوكم على زيوشوني خوشتروا كارو مجلسي وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا وَبِيَشْ أَمَانْ تَنْدِينَ مَنْ لَنَاوْ بِرْلَقَ لَبَيْبَا وَرَكَانْ كَلُوْ فَلِنَاوْ مَالُوا جُوَانِيًا لَمَانْ تَاكْتِرْبُوا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْم إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعة فسيعلمون من هو شر ومكناه وأضعف جند أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي أويل جمر أيده يا مهربان مولتي بابداتو تمانی دریش بکات تا زیاتر تاوان بکن حتا ئەو او کراوە لەیان لیندبینن دیتا دی اوش یان سزایە لە دا یان هاتنی ڕۆژی دواییە، زال دا, دا دزانن چه زیوشوینی خانوبری خراب و ناخوشا. و چه سرباز و به هستر کافران یان باورداران وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَوَانِي لَسَرِّ بَعْزِي هِدَايَتِي أَنْبُونَ خواهِدَايَتِي أَنْبُوزِيَا الدَّكَاتِ او کرد و چاکانی لروژی دوائی داد و لای پەروەردگارت پاداشتی چاکترا و ئاکامیشی باشتره. افر ایتا الَّذی کفر بآیاتنا وقال لأو تین مالا و ولدا آیا او دیوە دیو بیبا وربو بنشانو و کانی ایما و تی لروژی دوائیش دا مالو کرم پیددره اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يا ظلين لخبي مهربان ورغتوا كلا سنتبع ما يقول ونمد له من العذاب مدا نخيروانيا لموفاش اوي ديليدينوسين لسري ما ويس زي مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا أَوْ دِلِيلًا مَا لُوْمَن دَالَ بَمِيرَاتٍ لِيَوْرَدْقِينَ وَلَرَوَجِ دُعَائِدَ بَتَنْهَادِ تَلَامَنٍ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًا اوانا بیزگل لە بر یاریان داو بو خوا یانت سن پرستراویک بو اوی او پرستراوانا ببن یارمتی درو تکاکار بو یان کلا سيکفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدا نخیروانیا بلکو پرستراوکان لقیامت د، انکاری پرستنکی اواندکان و دبن دج یانو بر ددنوا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّ آية ندي وسرنجد نداوة كبيغمان إيما شيطان كان مازال كردو بسلبي با وراندا تاك هانياندا بو كفروتوان فلا تعجل عليهم إنما عدا ای محمد صلی الله علیه و سلم پلیان لیمکا بیگمان ایم بجماردنی چی ورد ڕۆژانی تمانیان دەژمێرین یوم نحشر المتقین إلى الرحمان وفدا باسی او روجبکا کپاریز کاران کودکین و بکو ملی ریزدار خوای اخوای و پاداشتی ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا توان بارج دتين بربو دزخو بتين ويتب لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا دصلاة تكألا لا ينير زجلوك سيبليني لخواي مهربان ورجرتو وقبي غمبران شهدان، وقالوا تخذ الرحمن ولدا، كأروزولك كان ديان ودخوا من دارب خيدانوا، لقد جئتم شيئا إذا، سند بخوا براسي، شتى شيزور نبجي فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا نزيك آسمان كان لتلتو بارببن لبرأوقسيا ونزيك زوي الشاق بريتو بخليشي ونزيك شاخو تيا كان بيقزاد بروخين أندعو للرحمن ولدا نبرأ ويبأ وران من دالدة نبال خوي مهربان وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بوخوي مهربان إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا همو اوانی ئاسمانەکان کانو زەویدان بە دینا لا خوای مهربان هیت کسی لوانا نی بنده مهربان نبی لقد احصاهم وعدهم عدا سوین بخوا براستی هم یانی سرجمیری کرد و وكلهم آتیه يوم القیامة فردا هرهم ويان بتاكو تنهدينو بولا إخوال رج قيام الدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدا براستي أوانك كباور ين هنا وكردو تا كاني شان كردو زر زو خوي مهربان خوش ويستي عندك على دا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا جابراستي ايما قران ما لسر زباني تو اسا كردوا تا مجدي في بيديبا بارس كارانو لخواتر سان وا اوكسانيبا بترسيني كبسختي دجات الدكن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ قالوا كمال <تصفيق> إزار من پش آمان بر باد کردو البارخرابیان اه هست اکید بهیت کسیگ لوان ما بید یان هیت ورکو سرتی چیان دبستی